ومن يقم نثمنكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء نِسَاءَ نبي لستنك أَحَدٍ من النساء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 إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات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 فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أَزْوَاجِ أذعيائهم إِذَا قضوا منهن وطرا وكان أَمْرُ الله مفعولا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 وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هازرن معك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 قد علمنا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي من تَشَاءُ منهن وَتُؤْوِي إِلَيْكَ من تَشَاءُ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 وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أَن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إِلَّا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بيوت النبي بُيُوتِكُمْ حَتَّى يؤذن لكم عَلَى طعام غير ناظرين لَّكُمْ ولكن تَذَكَّرُونَ دعيتم أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ طَعَامٍ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ طَعَامٍ إِذَا دُعِيتُمْ فادخلوا. ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء إجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن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 ولا ابنائ اخوال ولا ابنائ اخوات ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا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 فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا ربنا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ بِعَذَابٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَالْعَنُدِ لَعْنًا كَبِيرًا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 إِنَّا عرضنا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ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 بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السماء وَالْأَرْضِ إِنْ شَأْنَ نخسف بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السماء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 وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ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 فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِثْ بَيْنَ أَسْفَالِنَا وظلموا أَنفُسُنَا فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كل مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّابٍ شَكُورٍ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 بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعه ولا تستقدمون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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا زوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون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 وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إِنَّمَا أعظكم بِوَاحِدَةٍ أَن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوس من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل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 الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير ما يفتح الله ل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 والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فسقناه بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور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 ومن كل تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وتستخرجون حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الخميد ان يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزروا وازرة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 ان الله عزيز غفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيا يرجون تجاره لن تبور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 waarom kan Allah niet iets in de hemel of in de aarde doen? Hij is allergeen en machtig. Als ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم Inna kalamina l-murusalin, alar sirofim mustrati, tanzi l-alar si zirohim, li tunzi rokamem, unzi en daarom ga ik in het begin van mijn leven, waar ik vandaan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 قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَخْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ